بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذك بل الذين كفروا في عزته وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحيل مناص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 وَقَالُوا مَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا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 أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليغتقوا في الأسباب جند ما همالك مهزوم من الأحزاب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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سفرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا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 وَإِنَّكَ ثِيرٌ مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ يَا دَاوُدُ إِنَّ ادَّوَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 كتاب الأنزل ما هو إليك مبع كل يدّبوا آياته ولي يتذكّر أول الألباب ووَهَذَا سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أواب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 هذا أطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن 117. وغني الشيطان بنصب وعذاب 118. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب 119. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي إن أخلصناهم بخالصة ذكر الداع وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَ الْأَخِيَاءُ وَالْقُرْءَانِ وَالْيَسَاءِ وَذَلِكِ فَلِوَكُلٍ مِنَ الْأَخِيَاءِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَكِّئِينَ لَحُسْنَ مَا آتَيْنَاهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُفَتَحَةٍ لَهُمُ الْأَبْعَارُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٌ قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من لفاد هذا وإن للطاغين لشر بئس هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صعلوا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 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبهم من الأشرار أتخذناهم سفريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماعات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يفتصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إن خَلَقَ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ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 ولا تعلم لنا به بعد حين.